وايوب اذ نادى ربه اني مسني الظفر وانت ارحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ض ف ر o No. Oh, you you、uh -huh. 「今日は私のことで ن يسمعون حسيسها وهم في <تصفيق> ما اشتهت ا ن ف س ه